ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم على اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 ولو يعجَنُ اللهُ لِمَاسِ الشَّرَّ إستعجَلَهُمْ بِالْخَيرِ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا فِي قُوَيَانِهِمْ يَعْمَهُودٌ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ الْضُرُ دَعَانَ لِجَمْبِهِ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر مر كأن يدعنا إلى ضر مسه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 ثمّ جعل لكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنوّذر لنوّذر كيف تعملون؟